أعتدنا للكافرين سلاسل وأولادا وسعيرا ان النضر يشممون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفتيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شربه مستطيرا وي ونطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من من ربنا يوما انا نخاف من ربنا يوما عبوسا يوما عبوسا قمطيرا فوطاهم الله شرذا ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نظره سرورا وجزاهم بما صبروا جنه حريره متكئين فيها على الارائك يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم بلا ظلالها ودلنت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب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 وحلوا أَسَاوِرَ من في الطيور وسقأهم وسقاهم رضهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء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 لَنَا أُنَازِعُهُمْ فِي الْعَاجِلَةِ وَيَدْرُونَ وَرَاءَ أَهَمَّ يَوْمٍ ثَقِيلٍ نَحْنُ خَنَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هذه